بوك تو دي بات وكوخيني في المطبخ في المطبخ اماشلي نوفو كوخيني عندك مطبخ جديد? أعندك مطبخ جديد؟ شتاكش دانس كوختي ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ كوخشلي ناسترويو إلي نابلين أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ треба هل أقطع البصل هل أقطع البصل هل أقشر البطاطس هل أقشر البطاطس هل أغسل الخس هل أخسل الخس؟ جديه سوء چاشة؟ أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ جديه يهدى بسجة؟ أين الأطباق؟ أين السحون؟ جديه يهدى بريبور زا يلو؟ أين الملاعق والسكاكين؟ اين الملاعق والسكاكين؟ إيماشلي أوتواراتز زا كونزيرفي. عندك فتاحه علب؟ عندك فتاحه علب؟ إيماشلي أوتواراتز زا فلاشه. عندك فتاحه قناني؟ عندك فتاحه قناني؟ Vadi čep. A endak muftah lilfalin? A endak muftah lilfalin? Kuhašli supu u ovom loncu. Atatbukh al-shurba fi hadha al-qadr? Atatbukh fi hadha al Pražišli ribu u ovoj tavi. Etakkli semek fi hevihilmekled? Etak li semek fi hedi Hmekla Roštilja š li povrće na ovom roštilju. E tešvil hudar ale hevihišaja? E tešvil hudar ale hedišaja? Ja postavljam sto. انا أجهز طاولة السفره انا اجهز طاوله السفره اوجيسو نوجهي ديلوشكي اي هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق اوجيسو تشاشه <تصفيق> هنا الكبايات، الصحون، والمناديل. هنا الكبايات، الصحون، والمناديل.